جعل الأرض كفاة أحياء أو أموات وجعلنا فيها رواش يشم خاطئ وأصبينا كم فرعت يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.